تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة سبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما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 ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فم اتخذوا من دونه أولياء فالله فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ